وَإِنْ تَخَفْنَا مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَقَّؤُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُ دولهم استطاعه من قوه وبالرباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فسيليكم وانتم لا تظلمون